لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفٍ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إن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 وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب الثقال وَسَبّحُ الرَّعْدُ بِحَمدِه وَمَلائكَةُ مِنْ خفَةِ وَيُسِلُ الصَّاعقَ فَيُصبُ بِهَا مَ شاءُ وَهُم يجَدونَ ف الَِّ وَهُو شَديد مِحال لَ دَعوَة الحَّ والَّذينَ يَدعونَ مِن دُهِ لا يَستَجبونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ كَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ